الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة قال ان هذا القول بتدريج احكام الكلام ده على على قول طبعا اول شيء انت فاهم انه هي بقى من اياتي على الراجح اللي لحديثين استند عليهما الذين قالوا بانها ليست ايه الحديث الاول الذي يقرر أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من آيات سورة الفاتحة هو حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام مالك في الموطة ورواه مسلم وغيره أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يرتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين معناه ما بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعقل ان الصعاب لا تطول حياته ويصلي خلف الخلف الاربعه ونبينا صلى الله عليه وسلم وما يسمع بسم الله ما راي معنا ليس الداير الحديث ده حديث صحيح يبين على انه عليه استفاد انه انها شنو ليست بالان قراءتها ركن من اركان الصلاه وكونه لم يقرأ البسمله معنا دل على ان هي ليست شنو بايه خلافا لمذهب الشافعي و حديث اخر وحديث ابي غريزه ذكرته هانفا عن ابي سلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاه والصلاه مخصوص باجن الفاتحه بيني وبين اياه فابتدا من الحمد يعني ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ضو هذا الخلاف بتلقى التعصب الى ان يلتقي يعني التكفير بعض الناس يا زول بيكون مدعصب بس لو بيجو شافئة مدعصب انت تصلي بهو بالراجح بي ايش ان اهلات طوالي اه والصلاتك باطلة يا زول بطه يقول لك لا لا صلاتك باطلة ما قلت تنسب لها مرة يعني. وهي آية من آياتها يأخذ المسأة فيقول لك لا لا نحن شافعية وعلى أضواء ذا الامر بيكفرك ما زالها بنت انتبع لها يعني احكام عشان كذا بيقول لك الله يجوز للشافعي ان يتزوج الحمبليه ولا ترجع تشات ده في مساله الموصبين ليه لهولك لان الحمبليه ينكرون بسم الله الرحمن الرحيم كافر ومنكر القران كافر خلاص شاك يقول لك تزوج لك كابره تزوج كابره ما يجوز وما يرث ولا يورث مع الكلام ما عملوا عليها وصلاتك باطله كل كله يعني ده اذا بقى يعني شنو على على على مذهب الشافعي يعني كده بتلقى المساله يعني ادت الى فتن كثير جدا الان انتقل الامر بمثل هذه الاختلافات لما زول يكون متعصب ومقلد يعني بكفرك بلازم بي المذهب لانه معروف ان زول انكر حرف واحد من القران انكر القران كله والقران وافسره بعض الفروع بعض ان زول بيقول من من من كفر بحرف من القران فقد كفر به جميعا فما بالك انك انت الشافعي يقول ايه من الفاتحه ايه كاب لو تدي تقول لي معايا بكفرك الشافعي المداصب تكفرك الشافعي والمتعصب شنو بكفرك وتضيع الامه اللي هو التعصب شنو الاعمى للمذاهب وانه نحن نحن مالكيه وانتم لغايه ما بيجا الناس يعني اعتبروا من خالف المذاهب الاربع يقول لكم ده خامس خامس كيف يعني خامس كيف يقول لكم ملكت ما من الاربع وما امركم من الاربع في واحد انا قبل اجاه فاصلك في المسألة دي لانه دي مناسبة ده في واحد مصري ببيع باصة المصري ما عنده عقل فهم ده في واحد مننا اخواننا بيجي بيشتري منه الباصة في الثورة الكلامنا في واحد صوبة بتحتيبها بيشتري برضه قال لي اعمل هسابك معزول ده ده وحابي المصري قال لي وحابي يعني ايه تبدع بعض طفائم يعني قال لي خامسة خامسة خامسة ايه قال لي عندهم مذهب خامس قال لي ما انتم قبلتوا اربعة الخامس بذركم بايه ما انتم قبلتوا اربعة وانا يبقى الوحاب الخامس ما أعمل لك شيء يعني أنت في مدة أربعة وقبلتهم هاي يضرون بيضرون خامس عشان كده كلمة مذهب مذهب دي انت حقوة أنا أوضح لك فهي شوية لأنه هذا من ماذا تأني كلمة مذهب لغة واصطلاحا عشان واحدين ممكن أن أحجاد لك في الحدة ماذا تأني كلمة مذهب لغة واصطلاحا كلمة مذهب في اللغة هي كالطريق ما يسهب منه ويجاء دي كلمة مذهب اللي هو الشارع بتاع الفتحاف شارع ممدد كده ده اسمه فتاوى ما لوش سبب انه جاي اسمه صافي في هو فيه معرفه المفردات في اللغه العربيه ومذهب الاصطلاح هي مجموعه فتاوى لحال من علماء الامه في اي عصر من العصور فهمت يؤخذ منه ويرد التعريف ده وعشان كده بهذا المجلد ممكن تكون مليار ما من اللي يعرف ان كانت تعريف, تعريف الكلمة في الاصطلاح هي مجموعة فتاوى لعالم من علماء ايشنو الامة المجتهدين في اي عصر من العصور فعصر الصحابة كان في مجموعة من المزايم المزايم مش بدت في, في تابعي التابعين في الناس مالك و احمد و هلا يقال اللي بنزبه الناظر في الفقه يقال مذهب عائشة ومذهب عمر ومذهب عبد الله بن عمر ومذهب يعني ابي بكر فبتلقى المسائل فسال المسائل فيها مزايف يعني ده يقول قوله ده يقول شنو يقول يختلفوا معه في الحاله دي الناس ما بيشتغلوا له المريح يقول والله اه اخر صديق مذهب الراجع المعاود دليل يعني طب ما زال ما زاله بتاع هواء ما ما كانت بتاعت فتوى اصلا اللي في عصبه العصور لعصر الصحابه عصر التابعين عصر التابعي التابعين الى يوم الى ان يرسل الله الارض من عليها فكل من بلغ درجه الاجتهاد ويعني افترى بفتوى ويعني عرفت فيقال هذا مسف شنو فلان وفلان واذا كيوخذ من من فتواه وبوافق شنو الدليل يعني وهذا هو المسال وقد يتساءل سائل لماذا يعني اشتهر هؤلاء العيمه الاربعه عند الناس يقول لك اشتهر هؤلاء العيمه الاربعه اصحاب المزايام لان لانه كان لهم تلابيز كتبوا عنهم ودول بالبذاكرك يعني يعني البكت قلب الجمله ده في دماغك وكده واكتب بعد كده بحفظلك الكلام بتاعك يعني فاللي كثر تلاميذه وما نقلوا عنه مشتهروا لكن في ناس هم جادوا من من الناس السابقين يعني اخذوا من تابعين يعني هسه يقول لك مذهب ربيعه وهذه يقول لك انا صح ربيعه بابا تربي انا مالي ربيعه ده شيخ مالك ذات والله ده ايوه ربيع ما... يا جواري يا ربيع اللي ضايع بنفد الشيخ مالك ده يا اخويا يا شيخ خليفه مالك بتاع المدابزات انا علمه يقول لك لا لا لا مع مالك يا انت بت انا في انا بنلعب كوره مرجعنا المركب هو اللي بيخلي الناس تعرف يعني تصدر احكام وبعديها هم تعيش في بلبله فكريه فانت افهم الان انا وقفت مع هذا لانه بيقول لك البس على يعني مسف فلان ومسف فلان عشان كنا ندخل فيها بماري فتره المذهب وعشان تقدر بعدين لو سئلتك ترد يعني لو سالوك المذهب وانتم خمسه بال بالم ترد تبين يعني ما يلزم بها له واضح وبالتالي قال فائده الخلاف وفائده الخلاف عندنا وعند الشافعي خلاطا لابن حنيفه حيث يقول بانها ان يتعلق بالاحكام قال وخلافه في ذاك الذي يتعلق بالاحكام ان قراءه الفاتحه شرط في صحه الصلاه عندنا وعند الشافعي خلاف لابن حنيفه طبعا شرط في صحه الصلاه وبعدين دي بنغاها في يعني عمده الاحكام لما يتكلم في يعني احكام الصلاه في ماده الفقه ف الجمهور كله الناس بيروح لأنه واجب أبو حنيفة بيعتمي قراءة القرآن قراءة الفاتحة ليست تركوا من أركان من أركان شرم الصلاة وتصوح عنده الصلاة بغير الفاتحة واختلب مع الناس وبعدين ما ممكن نشئ نحن نسيئلها بحنيفة بنقول كلامه أبو حنيفة واحترم كعالم لكن كلامه ذا بنخلي قبله طهم خلاف قبل انا حلف والله يا اخي ده اسر علينا وعنيف كثر خير بالله الفاتحه نشتغل باي حاجه عليك يا فضل ابو عنيبه طبعا نكاد فق من حديث المصي لصلاه ان ان قراءه الفاتحه ليست واجبه ولانه اعتقد انه حديث المصي لصلاه جمع احكام الصلاه حديث المصي صاعدنا وسلم لما دخل الرجل على المسجد ونبا وسلم في المسجد فصلى ان الرسول قال له يا اصلي فانا كلام تصلي ثلاث مرات وبعد ده قال له والذي بعثك بالحق نبي الله اعرفه فعلمني فقال اذا يعني اتيت الصلاه واستقبل القبله ثم ثم اكبر ثم اقرا مع معك من القران فابو حنيفه في ما حديث ده قال الرسول ما ما خلاه شنو الفات قال اقرا معك من القران فقراءه مستحبه وطبعا الرد على هذه على قول ابي حنيفه الرد عليه ان رد عليه العلماء ان حديث المصي لصلاتي ما جمع احكام الصلاه باجماعها وفعلا بين استفاد منه العلماء بعض الاحكام اللي هي استقبال القبله وتكبيره الاحرام وقراءه الكرا في الرجعه وبعدها كركو وبعدين والسجود استفادوا منه احكام في يعني مساله الفرائض لكن ما جمع كل شنو كل الاحكام بدليل انه لم يذكر السلام بشو في شنو؟ في, في الحديث فيبقى يرجع ل للحديث للجمع بينها قال العلماء بان قراءه الفاتحه شرط وركن في صحه شنو الصلاه بالحديث الاخر اخذ ذكرته آنفا انا ما سلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بالفاتحه الكتاب ده حديث منفصل وقرر حكم يعني ما ورد في حديث شنو المصلي صلاته كما اعتمد عليه ابو حنيفه في ان قراءه الفاتحه ليست شرطا من شروط من, من شروط شروط الصلاه طيب انتقل المصنف للمساله الاخرى ما هو طبعا المساله الثانيه قال سبد ان رسول الله انه قال قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فنصفه علي ونصفه على عبدي ولعبدي ما سال يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى اصنع علي عبدي يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله تعالى وهذه الايه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين عنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله جل جلاله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل قلنا نكبر قلنا إنه هي يعني مكتوبة سبعة وأنثل قالوا إنه بسم الله الرحمن الرحيم ما فيها بيقول لك طبعا كيف تبقى سبعة لو شن بسم الله الرحمن الرحيم بيكون ستة لكن الأطل أن أن, أن الآية الأخيرة متقسم على قسمين ويقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فدي هي ايه بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايه كده تم السبعه مع حزب بسم الله الرحمن الرحيم واضح وهنا بيتكلم المصنف قال وهذا دليل قوي يؤكد معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام انه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وهذا في البخاري الآية الثانية اللي هي الحمد لله رب العالمين يقول المصنف عليه ورحمة الله اعلمكم الله المشكلات أن الباري تعالى حبيد نفسه وافتتع في حمده كتابه ولم يأذن في ذلك لأحد من خلقه فأنه آهم في محكم كتابه فقال فلا تزكوا أنفسكم وبن عباض الناس من ان يسمع مدح بعض له او ان يركن اليه وامرهم بعد ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم احثو في وجوه المداحين التراب وبعدك ناقش المساله يعني المصنف قال لك العادي افتتح الصوره بانه اسنى على نفسه فقال الحمد لله رب العالمين سلام يالله يا نفسه ونهى عباده من ان يزكوا انفسهم او ان يسنع ان يعدسن احدوهم على نفسه بنص الايه وقال لك بيكون في حكمه في الموضوع ده وذكر الحديث بل قال انا باسلم احث على وجوب المداحين الرب وده بيدخلنا في في مساله انه في ناس دارين يضعوا انفسهم بعد النهي في مقام في مقام شنو؟ في مقام الخلف ليشني احدوم على نفسي وده بمقابله شرعيه واحد يقول لي سؤالك في انا وانا وانا وابدا لك تعريف بانا سوداني لما نمروا في انا الله يعتك والله طيب انت عارف الخدود بتاعه الصوفيه فيها كلام زي ده فابدا واحد يقول محمد سعيد القادري ده الكتاب بتاع القادريه في السوق الان اسمك الوداع الربانيه في المقاسره القادريه يسني على نفسي الى ان يقول انا الذاكر المذكور في كل حاله انا الشاكر المشكور في كل نعمه انا الواحد الفرد الكبير بذاتي انا الموصوف شيخ طريقتي يصدق في دعوفك يا وسه انت الله قال انا الله امدع الوحيد ينبذل اما نقول لك انا الله ناس ضعية ومعيط في البلد دي والله صحيح ناس مراهي وصايم دي ما هو وصايم ومعيط النادل عندهم كتب في السوق الان فانت رفعوا فيها وبدعوا فيها غناتا الى ان وصل المتع الى درجة ان يجعلهم مساويا لله والله صحيح امدح ليك الواحد وذاك امدح رغبته دي يتم ان اقصر حسنا أخذ كذبة بتاعتها المرعي في قدر في إذاعة الكوسر بس تحكم حقناك شو يقرأ التاريخ في مدعا بيأردوا على الأعطالة بتاعينه دين بتاعين أولاد المرعي لأعطالة الشباب دين قوماك يا علي علي ده ابنه أنا ما أمعرف لكن بكون حاطل من جماعت قوماك يا علي للقدر علي مربي القوم شيخنا الجعلي شيخ الجعلي ده ابتع كده باس قريب ده ما ل 20 سنه كده ونايمات بعدين اجى لي مستقبل انا عندنا خليني من اجالي كلامنا في البره انا متاكد من كذا الشك من الجال مجرم كبير لكن بيقول الخلف الاربعه اسم عليه صديق عمر عثمان وعلي دي الحاضرين الجالي هذول صديق لما مع جالي لما مع جالي في انت وسافل ديل بيعرفوا لك جالي ولا تقولوا ولكن واحد تلقيص واحد شايل في احبل صلى عليه انتوا مصاب اللي قال لك وفكره صديقنا علي الجعلي لا جا وين عمر بن خطاب لاك الجعلي وين السؤال موجه للبرعي ولا للحصاله بتاعنه قال بيصدقه صدقوا للبرعي ويقول لك ده ولي كبير ويكذب على الامه يكذب على الله يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكذب على الخلفاء الاربعه يكذب على خلق الله انت فاهم كلامي وعلى كيفك طبعا انت ده تبقى صوفي مش اترمد وعصر قران الشيخ لما تموت روح اكتبوا حاصر كرعين وابرقليه وابرقليه وابرق ضبان وزور جاهل فريدي انت اخلق ريمها بس انما المشركونة نجس قال لك ايه باك ان شاء الله يوديك جهنم ويوديك لها انت فاهم كلامين؟ فيبقى المتعق قال لك الله ده وجل مدح نفسه وانت المدح تمنح شو قال لك الله مدحه انت ده انت غالط همدح نفسه ويجيك ودي الفراش انا انا انا الدابي الرصد انا الدابي ينرصد للزول بعيقه انا على المامون علمه الفرق بين فريقه عشان ما هو الزابل منو... ما... مامون مامون قال علمه الفرق بين فريقه اللي هو ده اللي على باله اه واما بارك بيقول لو انتو منتوبوني على كنوز الدنيا لو وجدتموني ابينا لو تومنتوني على عجوز شمطاء لا ولا الفتله يدي الفراجي يكمل تو السابل نفتح باب لسؤال او سؤالين ونوافق طبعا انتها زمن المحاضره و يعني قبل ان نواجه نفتح الباب لسؤال او سؤالين ايوه والله قاعد ضرب له يا جماعه الشغل ده اتلهو بعمرosofيه وجماعه الاخوان المسلمين قصتنا اتلملم وطار جماعه وسلم. الصيام الصيام الاذني ودائما النافل النافله يخفيها الانسان ما ما تبي للناس انك انت بالصوم وكذا وتعال بالله اجيب معك عندك فطور تعال ليش نقول الاخوان الصايمين يا يا ماده اسرايمي انت مالك مالهم خليه بيني وبين الله ف هذه المساله من هذه الزاويه بتكون فيها مخالفه ان الشريعه تامر باخفاء العمل الصالح فهمتوا فانا بقول انه ينبغي ان يتجنب المسلم مثل هذه البطا ودي كلها شغل بتاع حركات القصد منها في نيات المطاف والقصد منها انه يورطوك معاهم يعصوبي باللملة ما دي صايمين تقولي يا سلام انت يا تطريقة وقال له الله انا القادرية يا سلام الله يا اخي انا معاكم اه قادره اهو دا المقلب ذاته والله صوم براك انترا ملك ناس ما لقلها دا شدو يعني وقال له جباجي يا اخو مكلم غدا انت صيام جباجي وقال له لو قلت تعرفت المعنى فمسطار جباجي اعطيت لفتر بعد تفتر يقول لك اسمع والله يا اخي طبعا يا اخي هم حاجة الشريعة انت ما قلت افطره ماشي لما قالت اللي هو لك اللي هو له تالي هزو ما شنو بعد فاطرت يمرق ليه ويقول لك والله طبعا يجوم عليك وان فوان هذي الشريعة واننا يا اخي انت ما قلت ده افطار اللي هو له وانه يلمك يمرقك معهم في مسيرة تموت تبشي جهنم والله صحيح صون براك وافطر براك ما اتلم هذا لا اطلب المسألة عرف ده هذا الجواب بعض الناس يدرسون او بيقولوا يدرسون او يدرسون معار اذا كنت تقصد يدرسون بالتجديد يعني معلم مالو يعلم البنات ما بحاجة. ما حاجه يعلم ويقود بصره بقى ما تتشدد لانه ما ما بيجئك النص يعني انه كونك تقول ما مدرس ويعني تفتح المجال اللي سالوك يشاغلن ويشور مذهب والحرف معناه انت ما فاهم حاجه ما تقول لي والله ما مدرسي اللي تحطوا لي خشب هنا في دليل لك على الخشب عندك دليل ما عطيت لك دليل تقول لي والله الرسولنا كله بيعمله كان صار سنة دين الشريعه دارين دليل ولا الاشيل معروف انه انا بعتلف كان بيدرس النساء بدون اي حجاب يعبدون حاجز ده الاصل في البساله اما دي كلها اشياء هذيه فاعلوها ناس يؤخذ منها ورد والدليل هو اللي بيحجج الناس لانه بيقول البخاري وهذا فخه المسألة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بقى سلم صلى صلاة أضحى يعني الضحية بعدين قد فظن أنه لم يسمع النساء قال الراوي فأتى إلى مصلى النساء وعظهن وحساهن على الصدقة وأخذ معه بلال ساق معه بلال فكانت المرأة يعني فكانت تضع في, في, في طرف بلال يعني كان بلاله اللي بلقت سنوه الصدقن بعد ساعة ساينه وساق معه بلال وقال له صدقن في سبيل الله وبلال عنده التوب بتاعه البترمي خادم البترمي حلق لملمة قال ابن حجر وفيه دليل على موضة الدسائزة تمت الفتنة وذكر ذلك الشوكاني في النية وطار فيخ الحديث على إنه ايوز التدريس تاخذ بصرك وتقدم النصيحه للنسوان وتادي رسالتك ما في ما يمنع لكن تقول لا ما حرام ما بتلقى لك دليل وسيفقع الموضوع وبتجيين نفسك ساكت وبتخلي الشوعيه ينكتوا فينا والله صحيح خلي الشوعيه استهزوا بالشيء بالمنق قدانا شو يقول لك في فيها فرسونه مشو رحله البنات مثل الشمبات والرجال مثل الجريف كيف بدأك ان تخلص سابل انت قال ان انا, انا محوصين الدين ده دين كويس ده طبعا يساعد الاسلام لان كده بدأت ويقول لا لازم والمرأة جاءت لنا بعتلم في البخاري وقالت لهذا حج ورفعت صبيا لها ما قال لها رسول الله قد بدليت هي الشجرة عشان اجعوا بكم كده ولا اخدت لك حياطة ولا كده. قال نعم ولك اجر فشوف الناس اهم. يدرسوا يدرسوا النساء وقود بصر بافي ما تقول تقول ما انت غلبتك ده الموضوع يخصك انت يعني لكن ما تقول لازم لانه قلت لازم انت محجوج بالنص حتلقى نفسك مورق بعدين في في في مقام شنو على الدليل يعني ولو يشدد دين احد الا غلب انت مغلوب بالنص يعني فعشان كده يعني النسوان اخذوهم الجفاجيه واخذوهم اخذوهم الشيوعيه ب بتا التصرفات بعض على على مساله بتاع التقليد ومساله قدوه الناس وبعدين ما, ما في تعسف يعني في ظلم كده فجريهم ووط بصارك ما, ما في حاجه هتقول لي والله موت بالرياد موت بالرياد ووط بصارك ما دي في الشارع الموت بالرياد بس عشان جنب بيت غير يعني انت ما حصل جيت حامله قلت لك واحده فك شعره تلبته خليت الحامله ايوه انت موت بالرياد اه ما سلامك كلمت حصل ما نفسه القردية متبرج يأخذ بصرك نفسه للحكوم واحد تدريد دراستك ويأخذ بصرك وتعلمن عشان يستفيدن في ديرن انت فاهم كلامين يدي ما هواء ولا امزية والله اي صحي حتى انت كما جهد يعني ان انا في مسائل كده الان انت عارفه يعني قررت انصوص امكن لو انت قررتها الان انا ده رجولك كمان عجل يبدأ دين يعني يعني امكن انت تتايم اخلاقيات واحد يعني بقول لك اه لما تدوج أبو أسيد هذا في البخاري ما خدم ضيابه إلا أم أسيد جاءت بتمر وقدمته للضيوف فأخذ التمرات تتحف بهن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري فيه أحكام الحديثة دخلت في البخاري باب جواب خدمة المرأة لضيوف زوجها يعني إذا تنته تلفتنا يعني أنت لو أنت قاعد وبعدين واحد جاء جاء قال لي مرسوا عليك اللي يا جبريل الحي الباردة دي و جاءت لابزة طبعا في الصالة جاءت لابزة اللي بيسأل الزواج الشرق دا و جاءت لابزة دا شو دا دا يجدو دا يجدو دا يجدو دا يجدو دا يا اوكل ولا تحرك امرو كما تعمل لك يا اوكل اخطدو لك ما باعي ما تخضح في دينه لين دا موجوده محسوم بالنص يعني في البخاري مش ساعة باب جواز خدمة المرأة ويقوف زوجها واباب كان دي عليهم في موضع اخر واباب تخصيص زعيم القوم بالهديه بالتحفه لانه ادت الجماعه دي كلهم واحده واحده تمرات كده لما جات له نباتله يعني باب عنده مكانه عظيمه ادت تمر اكثر من الجماعه ده اقلي راس والله انت ده برضه يعني ما انت فاتك مقتنع لو لو زول بره مثلا عالم برضه وعنده مكانه ويعني بعض مقامة تخصصتهم قدامك الكلام ده كله قدت قد ديله وقالت لكه يا عليك الله اغام ولا نتفادي من قل الله انتي بتعرفين مديني ده ما دول معروف ده ده ما دول معروف دول مدينه قدامك الكلام ده ما في حاجة يعني تجي حاجة ما فيش بس النات لما تكون عند ابوك وبركبه وما, وما فيهمت الدين ومتقلت يقول لك يا اخي يا اخي تتخيل بالله ايوم ادعاني مجيت ليه وقال ليه مالو تجيبه الغداء جوابته ما تجيب <تصفيق> يعني انت ايه اللي جيبه لك يعني ما هذه سنه معروفه لا لكن ما بنذبك بها نبغ نقول ذات الجواز لو فل ما تخدح في دين الانسان ولا تخدح في شنو في امانته ولا تخدح في عرضه لانه المساله محجوزه ومحصوبه بالنص بالنص النبوي فعموما كثير من الاحكام الناس يشوفونا يقول لك انتم مشددين لانه لانه, لأنه ما جار معنا ما قالوا قالوا اننا بال اغلب بالناصح في في الخارج المعلومات دي ما كاننا قررنا نلغيها بقى من قررها في في دروس خارجيه لانه جو الكلام كلامنا في الملاعب في المحاضرات بنركز على لا اهم فالمهم يعني بنركز على قضيه العقيده وبساطه البدع وكده الاخير لما تعطي في باب التعليم والاستفتاء وبالتالي جمع معلومات يعني وتعرف فيها يسر الدين انت عارف الدين ده انه فعلا قيمته وانه دين يسر ما فيه يعني تجديد خلاف ما يفهمه هؤلاء الناس عرفت ذلك طبعا لو شاف خلص الصلاه ويصلي ان شاء الله في الجوله الجايه ان شاء الله اللهم لا مانع